Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوا اولياء القون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي توسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلمتم يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقُفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً أَوْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ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 إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم وَمِمَّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لا لأستغفرن لك لا استغفرا لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين انَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرٌ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولُوا هُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بامن هن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار La hunn hallun lahum, wala hunn yahillun lahum, wala hunn yahillun lahum, wala hunn ma anfaku, wala ولا تمسكوا بعصا من كوافر واسالو ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ولا يأتين ببوهتان يفترن هو بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر له الله إن الله غفور رحيم.